Bismillahi rrahmani rrahim Yas'alunka 'anil anfal Qulil anfalu انْقُرُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليت عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رب. بِهِمْ وَمَوْفِرَةٌ وَرِزْقُكُمْ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَرْغَبُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى وَإِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكفرين ليحق الحق قَوْلُهُ بُطِلَ الْبَاطِلُ وَلَهُ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِتَّسْتَغِيثُونَ إت رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نُصِرَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِذْ يَعْشَاكُمْ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ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 بَفَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاكِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَ ي شَكِقِ اللَا وَرَسُولهُ فَإِن اللَّ شَددُ اللَّ عِقاب ذَلِكُم فَذُقُوه وَأَنَّ لِكفِدَِ عَذَبًا النَ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فاصحبوهم اذن فالتموا الادب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 وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوَحِّدُ كيد الكفرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوَ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ اللَّهِي الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ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 وَالاتَّكُ فتْنَةَ ل تُصبًا الذيذينَ ظَلَمُ مِنكُم خَ الصَّ وَعلموا أنن اللهَّه شَديد العقاب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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العويم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 فَسَيُم فِكَُهَا ثَُّ تَكون عَلَيهِم حَصَةً سَُّ يُغْلَون وََّذينَ كَفَرُوا إلَ جَهَنَّم يُحشَرون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 يغفل لهم ما قسل فوإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ من شيئين فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله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 اِذ انْتُمْ بِالْعَدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعَدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 نكَ صَعَلاَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فذَّب بِآياتاتِ رَبّم فَأَهْلَكناَاهُم بِذنُ بِهِم وَأََقُنَ آلَ فِ الرعَُون وَكُلّم كَُوا ظَادِمِين إِ شَر الدواب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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 F'in t'kun minncum m'i'a t'un sàbirat yaglibu m'i'a t'ayn W'in yakum minncum a'lf yaglibu a'lfayn b'i'znillah Wa'allahu ma'a ما كان لنبي أن تكون له أسري حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لَ لِ تَابُ مِنَ اللَّ سَبَقَلَ مَسَّكُم فِي مَاأَخَطتُ مَذابُ النَّغم فَكُلُ مِمَا غَنِمتُم حَلَ لَ طَيبَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ آمِنُوا ۚ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِلْ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Ina allathien ámanu وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي إِنِ فَعَلَ يَ عْليكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض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 إن الله بكل شيء عليم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com